إخوتي واخواتي السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم حكمة من أقوال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه فمن قام بها فيما يجب عرضها للبقاء والدوام ومن لم يقم بها فيما يجب عرضها للزوال والفناء مثل من الناس من إذا أنعم الله عليه بالمال انفق كثيرا منه في أمور ليست ضرورية ولكن لمجرد التظاهر والتفاخر أمام الناس وعند العرب خاصة قبل الإسلام كانت احدى صور هذه المظهرية والتفاخر بالغنى أن يجعل الرجل ثوبه طويل الذيل يجرجر وراءه على الأرض ومن هنا ضرب العرب المثل لكل مفتخر بماله فقالت إن الغنية طويل الذيل مياس علم ذيول الحيوانات الذيل في كثير من الحيوانات كالقطط والكلاب يستخدم لموازنة الجسم عند الحركة ذيول الخراف تعمل مخزنا للغذاء حيث تتجمع فيه الدهون في بعض أنواع القردة يعمل الذيل عمل اليد حيث يلتف حول أفرع الأشجار فيمسك بها كما تمسك اليد بعض الحيوانات تستخدم ذيلها للجلوس عليه مع أرجلها الخلفيه كحيوان الكنجارو الذيل في الأسماك هو المحرك الدافع لها في الماء وهو يذهب يمينا ثم يسارا ويدفع السمك إلى الأمام ليس لكل الحيوانات ذيول وإنما توجد فقط في تلك الحيوانات التي لها عمود فقري حيث يعتبر الذيل امتدادا له شعر من الشعر الجميل الذي ينعى على الإنسان اغتراره بقوته وماله وتجبره في الأرض متناسيا أنه من اصل طين وأنه خلق من تراب وإلى التراب يعود هذه الأبيات للشعر إلي أبو ماضي نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد وكسل خز جسمه فتباهى وحوى المال كيسه فتمرد يا اخي لا تمل بوجهك عني ما انا فحمه ولا انت فرقد انت لا تأكل النضار اذا جعت ولا تشرب الجمان المنضض اي لا تاكل الذهب الخالص ولا تشرب الفضه أنت في البردة الموشاة مثلي في كسائي الرمين تشقى وتسعد أنت مثلي من الثرى وإليه فلماذا يا صاحب التيه والصد شعر ايليا أبو ماضي في طرفة اليوم من الفنانين محمد منصور ومحمد الحسيني. أبشر يا بهلو قد نصبك أمير المؤمنين رئيسا للقرادة والخنادي إذا فقد صرت تحت امرتي وما عليك إلا تنفيذ أواميري منذ الآن غدا نلتقي خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر